بسم الله الرحمن الرحيم اخي في الله اختي في الله يسر تسجيلات البردين الاسلامية بمدينة الرياض ان تقدم لكم هذه الخطبة لفضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك الحمد لله الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه اللهم لك الحمد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 والجنة حق والنار حق والساعة حق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا معاشر المؤمنين من المعلوم ان الواحد منا اذا كان ينتظر شيئا يعتقد قدومه ويؤمن بقربه فانه يستعد له وكلما دنى منه زاد له تاهبا ومن المقرر في عقيدة كل مسلم أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن أوانها قد أجف وأن موعدها قد اقترب اقتربت الساعة وانشق القمر وفي البخاري عن, صل... عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة وقرن بين السبابة والوسطى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما اجلكم في اجل من خلى من الامم ما بين صلاة العصر الى مغرب الشمس يقول ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل اقتربت الساعة ويشق القمر يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقرائها كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه وكما قال أيضا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ثم ذكر حديثا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس ان تغرب فلم يبق منها الا شيء يسير فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها الا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه وما نرى من الشمس الا يسير ولقد خطب صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حجاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يعني كقطرات الإناء كطرات في إناء فارغ ليس فيه إلا شيء يسير من القطرات ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاما ما يدرك لها قعرا والله لتملؤنه أفعجبتم والله لقد ذكر لنا أن ما بين نصراعي الجنة مسيرة أربعين عاما ولا يأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام أيها الأحبة للساعة أشراط وعلامات فلها أشراطها الكبرى ولها أماراتها وعلاماتها الصغرى فأما الصغرى فقد وقع كثير منها قبل ظهورنا وقبل وجودنا على هذه الدنيا ومنها ما نعيشه الآن ولم يبق من نهاية هذه العلامات الصغرى إلا القليل القليل فمن علاماتها يا عباد الله من العلامات التي مضت والتي نعيش فيها أيضا أو وقعت من قبل وجودنا ونعيشها في زمن أعمارنا هذا ضياع الأمانة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ومن أماراتها أيضا شغف وتسابق كثير من المسلمين في تقليد أعدائهم اليهود وفي متابعة أعدائهم النصارى ففي البخارية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تأخذ الساعة لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله كفارس والروم فقال ومن الناس إلا أولئك وإنا لنراها أمارة بينة أمارة لا تسل عن حجم ضياع الأمانة في هذا الزمان ولا تسل عن حجم التقليد والتبعية من أبناء المسلمين وكبرائهم وصغارهم ترى كبارا تعقد عليهم الامال فيما عندهم وما هم عليه ثم بعد ذلك ترى تقليدا وتبعية بل ومفاخرة انهم يقلدون الغرب ومجاهرة انهم يفعلون كما يفعل الاعداء واما تقليد العامة واما تقليد الغوغاء واما تقليد الفئام والطغام فلا حاجة ان نبسط القول فيه في هذا المقام فانتم ترون يلبس ابناؤنا وترون ما تعود عليه شبابنا وترون ما وقع فيه كثير من نسائنا وترون ما وقعت فيه كثير من مجتمعاتنا من تقليد لاعدائنا نعم والله يقلدون اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلوه ومن علامات الساعة يا عباد الله أن يرفع العلم وأن يكثر الجهل وأن يكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ففي الحديث الصحيح عند البخارية عن أنس رضي الله عنه قال أنس لو حدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد والقيم هو القائم على رعاية شؤون غيره واننا لنراها ونعيشها في زمننا هذا فما رفع العلم يعني انه يندر او يقل في الناس من يقرأ او يكتب او ارتفاع القراءة والكتابة لا فما اكثر القراء وما اقل العاملين والفقهاء يكثر قراءكم في اخر الزمان ويقل فقهاءكم واما كسرة الجهل فحدث ولا حرج بين أمم المصاحف بين أظهرها وصنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تملأ رفوك مجتمعاتها والعلماء بينها ومع ذلك فيها من الجهل بدينها وفيها من وقوع البدع وفيها من ضياء السنن وفيها من فشو الجهالات ما الله به عليم ليس هذا من امارات الساعة التي وقعت ونراها اليوم واما كثرة الزنا فحدث ولا حرج ولكن تحت ابواب وتحت نوافذ وتحت لباس غير اسمه الحقيقي فتارة باسم السياحة وتارة باسم العلاقات وتارة باسم الحرية وتارة باسم رفع الولاية وتارة باسم كذا وكذا دعوة مسعورة من اعداء الاسلام لا. لا. إلى المسلمين لا. للوقوع في الزنا وما مؤتمر بكين للمرأة وما المؤتمر الذي عقد في القاهرة وما المؤتمر الذي عقد وعقد في بلدان شتى الا دعوة صريحة لرفع القيم والاداب والابتعاد عن اوامر الشريعة ونواهيها ليسهل الوقوع في الزنا حتى يصبح الزنا امرا قانونيا لا يعد فعله جريمة ويحمل قانون فاعله وليس لولي ان يوقع عقوبة على من تحت ولايته لأن الأنظمة والقاناء القوانين قد سنته وشرعته وهذا واقع يا عباد الله في أعلى الزمان بل ومن المؤلم حقا أن أبواب الزنا تفشت وتعددت وتنوعت وأن سبله كثرت وأصبح كثير من الناس لا يجد للحلال سبيلا إلا بعد أن يتراكم الدين على ظهره تعددت سبل الزنا وتساهلت أمام أعين كثير من الناس وبالقرب من خطاهم لكن الواحد اذا اراد سبيلا للحلال وللعفة ولغض البصر ولاحصان الفرج وجد بين الزبينه وبين الزواج سدا منيعا وقيودا عظيمة واثقالا تثقل كاهلة من الدين والاموال والانفاق والانفاق والشروط وغير ذلك حتى ان كثيرا من الشباب قالها بكل صراحة لان يزنيا خارج بلاده او داخل بلاده مرات ومرات اهون عليه من ان يبحث سبيلا الى العفه بالسبل الشرعيه ولكن هذا هو الابتلاء والامتحان بعينه الف لام م الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم يفتن الواحد يا عباد الله حتى في سبيل اشباع غريزته يفتن حتى في السبيل الى النكاح يفتن حتى في السبيل الى العفة وتعرض امام ناظريه تبل الحرام وابواب الحلال وقد يكون بينه وبين الحلال من الصعاب والعقبات بالله به عليم لكن الذين يخشون الله واليوم الاخر لكن الذين يعلمون فراغ الدنيا ونهايتها وقرب الساعة ويعظمون حرمات الله ويهابون ويخشون ويخافون الله يتحملون ما يتحملون في سبيل بلوغ الحلال ويعرضون عن الحرام مه اما تزخرف وتهيأ وتزين لهم ومن علامات الساعة شرب الخمر وما اكثره في هذا الزمان فقد كثر في كل سبيل وصنع في كل مكان ووجد في كل طريق الا ما رحم الله من بقاع تمنعه بشريعة تردعها وتأمرها وتنهاها نعم لقد كثر شرب الخمر وسميت مشروبات روحية بل في بعض الدول من لا يتعاطاها سواء كان زعيمة او رئيس شركة او مجلس ادارة او ممثل مجموعة يعتبر متخلفا يعتبر لا يعرف أسباب الإثيكيث أو أسباب ويعتبر لا يعرف الأخذ بقوانين العلاقة ومجاملات المناسبات وأما قلة الرجال وكثرة النساء فلقد رأيناها وإن تسافروا وتنظروا وتتفكروا في أرض الله وفي خلق الله تجدوا أن هذا واقع الفئام والكثير والعديد من النساء ليس لهن عائل حتى وإن قسم مجموع النساء إلى الرجال في بعض البقاء وجدت هذا الأمر حقيقيا لكثرة ما يحل بالرجال من القتل والبلاء حتى يكون لخمسين مراه القيم الواحد أيها الأحبة ثبت في البخاري ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج هو القتل وما اكثر القتل في هذا الزمان ما اكثر القتل قتل بغير جريمة وقتل بغير سبب وقتل بغير حجة لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة وحتى يبعث دجالون تذدابون قريب من ثلاثين اللهم يزعم انه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن وتكثر الهرج والهرج هو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض ثم يقول صلى الله عليه وسلم وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه م algum تروا في هذه الامي cr views الدجالون الم يظهر من يدعي النبوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان ظهور الدجالين اذا كان ظهور الدجالين من امارات الساعة وقد ظهروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزالون يظهرون الى القريب والى زمننا هذا فما اقرب الساعه وما اقرب قيامها ام ان من علاماتها كما في هذا الحديث كثره الزلازل ولقد وتعددت, وتعددت وتنوعت ولكن يا على الاسف يا يعلل الأمر, الامر ليصرف الناس عن الخوف والرجوع والانابة الى المضي في الغفلة والشهوات فيقال بسبب اخدود عظيم افريقي او بسبب ضعف في قشرة الطبقة الارضية ولا يقال ان هذا من علامات الساعة ولا يقال ان كثرة الزلازل من قرب نهاية هذه الدنيا وعلامات نهاية هذه المعمورة وما عليها نعم يا عباد الله حتى يصرف الناس عن طاعة الله وحتى يصرف الناس عن مرضات الله وحتى يظل السادرون في لهوهم والغافلون في غفلتهم وحتى لا يعود الناس الى دينهم في كثير من البقاع الا ما رحم الله وأما مرور الرجل بقبل الرجل فإن كثيرا من الناس في هذا الزمان قد تمنوا الموت حتى قال قائلهم ألا موت يباع فنشتريه وهذا العيش ما لا خير فيه ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه لقد أصبح الموت أغنية وأصبح للجراح أمنية كفى بكدا أن ترى الموت شافيا وأن المنايا قد غدون أمانيا في كثير من البلدان يا عباد الله الذين يعانون من وطأة الطواغيث والظلمة يقول أحدهم قبل أن يبتلى في نفسه وقبل أن يبتلى في أهله وإرضه وقبل أن يبتلى يقول يا ليتني ميت وأهلي قبل هذا وكنت نسيا منسيا من يتمنى الكثير منهم الموت وأنه لا يرى ما يراه من الفتر والابتلاء والعذاب والتسلط والقهر والتشريد والجوع والآلام والأمراض وأنواعها فبما كسبت أيدي العباد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من ادم فقال عدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقرس ثم موتان ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الاصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية. غاية تحت كل غاية اذنى عشر نعم يا عباد الله وان المسلمين على وجس وان المسلمين يتوجسون خيفة وعلى وجل من امرهم وشأنهم من بني الاصفر من الروم من اليهود من النصارى الذين ما وعدوا وعدا الا نقضوه وما عاهدوا عهدا الا نكذوه وما وقعوا شيئا الا حلوه وما قالوا كلمة الا أخلفوها. فواجب على أمة الإسلام أن تعلم أن هذه من علامات الساعة وأن تأخذ حيطتها وأن تعد العدة لما يستقبلها وإن المعركة الفاصلة بيننا وبين اليهود وهي من علامات الساعة قريبة جدا ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه الحجر وراءه اليهودي يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل وإن من علامات الساعة التي نراها ما يتنافس فيه أهل البادية من البنيان إنها من علامات الساعة جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان ثم قال جبريل متى الساعة فقال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها واذا تطاول رعاة الابل البهم اذا تطاولوا في البنيان فكم من امة ولدت سيدا وكم من فئام وجماعات من رعاة الابل يتطاولون في البنيان وهذا خبر وليس بتعييره وليس فيه ما يدل على تحريم البنيان على أهل البادية لكن إذا رأيت أهل الشاء والبعير قد تركوها ثم تطاولوا وتنافسوا في البنيان فاعلم أنها أمارة وعلامة من علامات الساعة وقربها بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم في كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم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 وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى تمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجد على العروة الوثقى اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك معاشر المؤمنين لا يكفي ان نضيف الى معلوماتنا او ان نزيد في حصيلتنا العلمية معلومات عن اشراط الساعة وعلاماتها او ان نحفظ نصوصا عن قرب الساعة وذنو امرها ولكن الثمر الاعتقاد بهذا الامر عقيدة ينبني عليها الاستعداد عقيدة ينبني عليها الاهبة واخذ الزاد ومن الاستعداد يا عباد الله ان نعد لهذا الامر الذي ندركه واعلموا اننا لا نتكلم عن قيام الساعة ليترك الصانع مصنعه والتاجر متجره والعامل معمله والطالب مدرسته وكل ليدع ميدانه ومكانه لا والف لا فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان قامت الساعة وبيد احدكم فسيله فاستطاع ان تقوم حتى يغرسها فليغرسها المعنى المعنى, المعنى أن الواحد لو كان بيده فسيلة أو فرخ نخل يريد أن يغرسه ثم قامت الساعة او على وشك قيامها فاستطاع ان يكمل غرس هذه الفسيلة قبل تمام قيام الساعة فليفعل ذلك اننا امة ندعى الى الجد والمثابرة والى العمل واحترام قيمة الزمن والانتاج ولكن يا عباد الله ان الاستعداد ان الاستعداد لامر الساعة هو ان نعلم ان هذه الدنيا فانية وانها ماضية وان ساعتنا القريبة هي موتنا فمن مات قامت قيامته وقامت ساعته فلا تتكل على طول الأماد او قربها أو بعدها مع أننا نرى ونلاحظ رغم ما كان بين زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا وما حدث به من الأمارات وحسبكم أن بعثة النبي من أمارات الساعة يعرف ذلك أهل الكتاب من قبل يعلمون أن بين ذي الساعة بعثة نبي من العرب فإذا كان هذا حقا ونحن في دبر الزمان ونهايته وآخره علينا ان نستعد بالعمل الصالح وان نستعد بطاعة الله عز وجل وان لا نغتر بما نرى من الزخارف والشهوات وانواع الملاهي والمغريات فانها ترحل وتنتهي وتمضي وتزول ثم تقوم قيامة العبد وهي موته او تقوم الساعة او تقوم الساعة وتقوم, الساعة وتقوم علاماتها الكبرى بعد علاماتها الصغرى ينظر الواحد ماذا قدم ونعوذ بالله ان تقوم الساعة ونحن احياء لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله ولا تقوم الساعة الا على لكع ابن لكع فنسأل الله عز وجل ان يقبضنا اليه وهو راض عنا وان يمتعنا على طاعته وان يستعملنا في مرضاته وان يحسن خاتمتنا انه ولي ذلك والقادر عليه ان كلامه عن امارات الساعة اشعار بالنهاية اشعار بالرحيل لان كثير من الناس اذا امسى ينتظر الصباح ولا يفكر انه ربما يحمل جنازة من فراشه وكثير من الناس اذا اصبح يفكر في مواعيده ولا يفكر ان الموت ربما يخطفه دونها وان كثيرا من الناس يفكر في اعماله ومشارعه نعم فكر وخطق ونظم وعمل ولكن اعلم ان المنية ربما جاءتك في لحظة وجاءتك في ساعة ولو كنت اقوى الناس عافية واجلدهم صحة واثبتهم في حالة صحية فكم من مريض عاف فكم من صحيحا مات من غير علة وكم من سقيم عاش حيلا من الدهر لا بد ان نتكلم عن الساعة وان اماراتها لنتذكر الرحيل دائما الا وان مما يعين على تذكر الرحيل اذكار الصباح والمساء فاذا اصبحت علمت انها مرحلة قضيتها ثم تستعد باذكار تبلغك الى المساء وتعلم وتوقن بانقضاء هذا الصباح وانك مقبل على هذا المساء ان لم تفاجئك المنية فاذا جاء المساء واتيت باذكار المساء تعلم انه قد طويت وانتهيت مرحلة انا لنفرح بالايام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الاجل لا تغب الساعة عن اعينكم ولا تغب اجالكم عن اعينكم يا عباد الله فان من تذكر هذا قاده الى طاعة الله ومزيد في مرضاته وقاده الى احجام عن معصية الله وبعد عن معصيته اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر عداء الدين وابطل كيد الزنادقة والملحدين اللهم من اراد بنا سوءا فاشغله بنفسه وجعل كيدهم في نحره وجعل تدبيره تدميره يسمع الدعاء اللهم امنا في دورنا واصلح ائمتنا ولا تأمورنا اللهم اجمع شملنا وحكامنا وعلماءنا ودعاتنا اللهم لا تفرح علينا عدو ولا تسعد بنا حاسدا يا رب العالمين اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم ولي علينا خيارنا وكفنا شرارنا يا رب العالمين اللهم ولي علينا خيارنا وكفنا شرارنا العالمين اللهم صل على محمد وآله وصحبه واقم الصلاة وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الاسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته